فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاله وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية تحرنا بها فما نحن لك لمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقممل والضفادع والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا وَسَدَّعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوا إِلَى أَجَلٍ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها